هذا يقول نلاحظ هذه الايام اقبال الناس على طلبه العلم الصغار اكثر من اقبالهم على العلماء والمشايخ الكبار فهل هذا يدخل في قول ابن مسعود لا يزال الناس بخير ما اتاهم العلم عن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن اكابرهم فاذا جاء العلم من قبل اصاغرهم هلكوا وما نصيحتكم لهؤلاء هذه من اسئله الشبكه ميراث الانبياء موقع ميراث الأنبياء نقول اولا في هذه المسألة ينبغي لطلبة العلم أن يحرصوا على العلو والأخذ وهو الأخذ عن العلماء الكبار والمشايخ الكبار كبار مشايخ أهل السنة إذا أدركوهم فالواجب عليهم ذلك لأن هذا سنة عمن سلف طلب العلو والعلو أقسام ومنه العلو النسبي والعلو النسبي فيه بأنواعه بالنسبة للشيوخ فهذا له جلاله ومرتبة فالأخذ عنه علو يختلف عن الأخذ عن من دونه فهذا مطلوب ولم يزل العلماء على ذلك وهو مدون في كتب أصول الحديث وقد رغب فيه السلف غاية الترغيب يبقى الأمر الثاني وهو الصغار قول ابن مسعود إذا أتاهم عن أصاغرهم أو صغارهم هلكوا فسر بتفسيري الأشهر والأكثر أن المراد بالأصاغر أهل الأهوى والبدع وإن كانوا كبارا في السن فهم أصاغر وعليه فأهل السن ليسوا بأصاغر ولو كانوا صغارا في السن, في السن وفسره آخرون كابن قتيبة وغيره وغيره على أن هذا يدخل فيه وذلك لأن العالم الكبير قد استصحب الخبرة وعايش التجربة وعركت العلم وازداد منه وتبحر فيه وبعد عنه الطيش تقدمه في السن يورثه الضبط والركاد والتروي والتأني ولا شك أن هذا يختلف فيه الكبار عن الصغار فإذا قيل بذلك فهذا يعود إلى الأول وهو العلو النسبي في الأخذ عاما عن هؤلاء العلماء ولكن قد يقال انه في بعض الأحيان في بعض الأزمان أو في بعض البلدان لا يوجد إلا طلاب علم فمثل هؤلاء يؤخذ عنهم بل كان بعض شيوخنا يعهد بالصغار في السن إلى من هو أكبر منهم فمثلا لو كنا في هذه الحلقة جميعا فنحن ننظر فيها صغار في السن ولا لا نعم يجدون صغارا في السن فيفصلونهم على جانب ويوكلون عليهم من كبار طلابهم يقومون عليهم بتحفيظهم أساسيات العلوم حتى يتقنوها ثم يشرحونها لهم شرحا مبسطا ثم بعد ذلك ينقلونهم إليهم وهذا يوم أن كانت المدارس هذه غير موجودة أما الآن ولا الحمد حينما يأتي طالب العلم في الثانوية وفي المتوسطة ثالثة المتوسطة فما فوق فهذا الغالب أنه قد جاوز هذا المقدار الذي ذكرنا في السن فحينئذ ينبغي له أن يلتحق بحلق أهل العلم الكبار والأخذ عن هؤلاء لا يعيب إذا لم يوجد إلا هم أو أقعدهم أشياخهم أو ولوهم أو سدوا مسدا طلبه منهم الأشياخ أو تعاونوا مع الأشياخ فيه أو أن الأشياخ أقرهم عليه يعني مثل هذا الذي ذكرنا كتحفيظ البتون وتبسيطها لهؤلاء الطلبة المبتدئين فهذا لم يزل العمل عليهم من قديم وأما ما يتعلق بتقرير العلم وتقعيد المسائل وبيانها فهذا إنما هو لمن تمكن ورسخ في العلم في هذا الجانب وذلك لأن الأخذ عنهم مأمون والخطأ في جانبهم قليل بخلاف الأول فالخطأ في الجانب الأول أكثر والإصابة متوقع فيها قليل خصوصا إذا دخلوا في كبار المسائل وخاضوا فيها فعلى هذا نقول إن الإطلاق للاصاغر ليس على إطلاقه في السن أبداً بل طائفة كثيرة من السلف ذهبوا إلى أن المراد به أهل البدع فإذا جاء من اهل البدع وقع الهلاك ولا مانع أن يدخل فيهم الصغير في السن الذي لم يتأهل ولم يستعد لهذا الباب فحينئذ قد يلحق من تحلق عليه الهلكه ونوصي أبناءنا وإخواننا ألا يكون هذا التفسير مانعا لهم من نشر الحق الذي علموه وتأكدوا منه وضبطوه مع أشياخهم فإنهم يعلمونه وما لم يعلموه أو ياخذوه عن أشياخهم فلا يتعدوا إليه وليحيلوا بطلبتهم على أشياخهم هذا الذي يظهر لي في هذا والعلم عند الله تبارك وتعالى